صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> الله <تصفيق> الذي <الله تصفيق> <الله تصفيق>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 ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ظل علِم بعيد، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز، من من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وباله في الآخرة من نصيب الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون